بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَمِّيمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ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 يُخادعون اللهَّه وََّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخدَعونَ إِللاا أَافُسَهُم وَماَا يَشعرون فِي قُلُوبِهِم مَ رَض فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضى وَلَهُم عذاابُ أَلم بِمكَوا يَكذبون.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 أَل إِهُمْهُ مُّفَهَا وَلَكَِّ يَعلَمُون وَإِذاَا لَقُلَّذينَ آمَنُ قالَاوا آممَن وَإِذَا, وإذا خَلَو إِلَ شَيطينِهِمْ قالَاوا وَإِذاَا خَلَ إِلَ شَيطينِهِمْ قالَاوا إِا مَعَكُمْ إَِّ نَحْنُ مُسْتَهْزِون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 أَْكَ صَيّبِ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلمَاتُ وَرَعدُ وَبَرقُ يَجَعَلونَ أَصَابِعَهُم فيِي آذَانِيم يَجَعَونَ أَصَابِعَهُم فيِي آذَانِهِم مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ المَووت وَلَّهُ مُحيطُ بِالكافِرين.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 فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ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 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَأُوفُو بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْت مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ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 وَقيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَركَعُ م عراكعين تَأمررون النَّاسَبِبِِّ وَتَن سَونَ أَفُسَكُم وَأَن تُْ تَتلون الكتاب أَفَلا تَعَقلون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 فَضَّلْلتُكُمْ على العالممِين وَاتَّقُ يَمَ ل تَجزِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئأَ وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاع وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعةُ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدَلُ وَلهُ يصَرُون.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 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 قالوا أَتُحَّثونَهُ بِمَا فَتَتحَ اللهَّهُ عَلَيكُم لحََججُكُمْ بِهِ عِ دَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعَقِلون أَولَا يَعلَونَ أَن اللهَّهَا يَعْلَ ماَا يُسِّونَ وَماَا يُعَلِنُون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 فَمَا يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل اتخذتم عند الله عهدا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 وَإذاَا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِمَا أَزَل اللَّهُ قالوا نُؤمِن بِماءُزِلَ عَلَنَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَراء وَيَكفُرونَ بِمَا وَراءهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّ قَلِّمَا مَم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 وَإِذَّ خَذْنامِ ثَاقَكُم وَرَفَعنَا فَووقَكُ مُقُورَ خضُ مَا آتَينَاكُم بِقُووَةِ وَسمَعُ قالَاوا سَمِعَنا وَعَصَينَا وَُشْرِبوا فِي قُلوا بِهِمُ العجَلَ بكفرهم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 فَتَمَن النَّو المَوْتَئِن كُ تُمْ صَادِقين وَلََتَمَن النَّهُ أَبَدًَا بِمَا قَدمَتْ أَديهِمْ وَلَّهُ عَليم بِظَّالِمِين وَلَ تَجدًاَّهُ أَحْرصًا النَّاسِ على حياتِ وَمِنََّ نَأَشَكُ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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ, ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا وَرَاءَ والاتبَع مَا تَتلُ الشياطين عَامُكِسُ لَمانَ وَماَا كَثََسُ لَمان وَ الشَّياطلين كَفرَوا وَ الشَّياطين كَفَرُ يُعَمونَ سَِّحرَ وَماءُزِ لَ على الملَين ببابِ لَه روتَ وَمارُوط. وَماَا يُعَِّمَانِ مِنْ حَدٍ حَت يَقُولاءٍ مَا نَحْنُ فتْنَةُم فَل تَكفُر فَتَعَمُونَ مِنهَُا ماَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَينَ الْ المَرُءِ وزوجه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 فَ اللَّهُ يَحْكُم بَنَهُم يَومَ الْ القياامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَمَنْ أأَظْلَمُ مِن مَّ نَعَمَسَادِدَ اللهَّهِ أَ يُذكَرَ فيها اسمه وسعى فِي هَسُْهُ خَرَابِهَا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 وَلَئِن التَّبَعْتَ أَهُوَ أَهُم بعدْدًا الذي جَأَكَ مِنَعِلْمِ مَا لككَ منِنَ اللهَّ وَلئِن التَّبَعْتَأَهُو أَهُم بَعدََّ جَأَكَ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 قالَا ل يَنَالُ عَحدِ الظَّالِمِين وَإِذْ جَعَْنَ الْبَيْيتَ مَثَابَتَ لَّاسِ وَأَمْنَو وَتَّخِذُ مَِّ قامامِ إِذَ راَاهِي مَ مُصَلَّ وَهِدنَائِلَ إذَ راَهِيمَ وَإِسماعِلَ أَ طَهِرَ بيتي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 قالَا وَمَنْ كَثََ فَأُمَِّعُ قَليِيلًَا ثَُّ أَبّرُّهُ إلى عَذاَابِ الن وَبِسَ الْمَصير وَإِذ يَررفَعُ إِبرَهِيمُ القَواعدَ مِنَ البَيْيتِ وَإثْماعيلُ رَبَّنَا تَقَبَّ الْ مِ إِكَ أَنْ تَ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 وَل قَادِ الصْطَفَنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِهُ فِيآخِرَةِ لَ مِنَ الصَّالِحين إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمتُ لِرَبِّ العالممين. وَأَصَابَ هَارُونَ وَمُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَلَمَّا زَاغَا مِنْ مَكَانَتِهِمَا آذَنَّا بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ بِآيَاتِنَا وَبَيِّنَاتِنَا لِقَوْمِهِمَا فَلَبِثَا لَهُمْ تُم شُهَدَا إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ قالَاوا نَعَبُدُ إلَهَكَ وَإِلَهبَائِكَ إِبَ رهِمَ وَإِسْماعِلَ وَإِسحَا قَ إِلََو وَاحِدَا إلَهَو وَاحِدَ وَنَحْنُ لَهُ مُسلْمُون تِلْلكَ أَُّةُ قَدَ خَالَت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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ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 وَلَ نَبَلُ النَّكُمْ بِشَيئم مِنَخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُص مِنَ الأأَمْوال وَنَقُص مِنَ الأأَمْوالِ وَالْأَفُسِ وَثَّمَرَات وَبَشّر الصَّابِرينَّينَ إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصبَةٌ قَاُ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 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا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 إِهُ لَكُمْ عَدُ مُبين إِمَا يَأْمُركُمْ بِسّوهِ وَالْفَحشاءِ وَأَنتَقولُُ وَأَن تَقولُوا على اللهَّهِ مَا لَا تَعلَمُون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 وَشْكُر للِللههِ إِ كُتُم إاه تَبُدُون إِ ماَا حَرَّ مَا عَلَكُم الْ المَتَةَ وَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزيرِ وَماءُهَِّ بِه لِغَيْرِ الل فَمَنََُّّ اضطر غَيرَ باغِ وَلَا عَدٍ فَل إِثْمَ عَلَيْ إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ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 فَمَنَعُ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَل تَأكُلُ أَمولَكُم بَيْنَكُم بِالبااطِلِ وَتُدَلوا بِهَا إلىلَى الحُكَام وَتُدَلوا بِهَا إلىلَ الحُكامِ للتَأكُلُ فَيقم مِن أَموال النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُم تَلَمون يَسْألونَكَ عَ الأهِلَّ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 فمَ نِ عَتَدَا عَلَكُم فَعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثلِمَعَتَدَا عَلَكُم وَاتَّقُ اللهَّه وَعلَموا أنن اللهَّهَ مَعَ المُتَّقين وَأَن فِ قُفِي سَبِي لللَّهِ وَلَا تُقُ بِأَيدكُمْ إلى التَّهْلكَ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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسِرٌ مِنَ الْهَدْيِ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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ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 نَسْ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ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 مَتَوٰحِدَة فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ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 أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من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 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ, فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للناس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 ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وَبَّرِ المُؤمنين وَلَا تجَعل اللهَّه عُرضَةَ لِأَمَكُمْ أَ تَبَُّ وَتَتَّقُتُصِْحُ بَينن النَّ وَلَّهُ سَمع عليم.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 فَإِن فَاءُوا فَإِ اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم وَإِن عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِ اللهَّهَ سَمعٌ عَلِيم وَالْمُطََّ قاتُ يَتَرَبَّّصنَ بِأَافُسِهِ ثَلَا وَلَا يحل لهم ان يكنتم ما خلق الله في ارحامهم ان كنتم يؤمن بالله ان كنتم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 الطَّلَاقُ مَرَّّتَانِ فَإِمسَكُمْ بِمَعرُوفٍ أَ تَسْرحم بِإِحسَان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأخُذُ مَِّا آتَيتُمُهُ شَيْئًا إِلَّا أََ خَافَ إِلَّا أََ خَافَ أََّا يُقمَا حُدُودَ اللهَّ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 فَلَا جُنَاحَ عَلَهِ مَا أََتَ رَاجَعَائِ ظَنَّ أَ يُقمَا حُدُودَ اللهَّ وَتِلْلكَ حُدُود اللهَّهِ يبَّنُ هَا لِقَوْمِي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 وََّذينَ يُتَوفَّوونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزواجََتَ رَبّصْنَ بِآفْفسِهٍ يتَرَبَّّصْنَ بِآفُسِهِ أَربَعةَ أشهر وعشرا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 تُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا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 تُمِلُّهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفو أقرب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 إِنْ خَرجْنَ فَلاجنَاحَ لَيكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَ فُسِهَِّ مِن مَعَرُوف وَلَّهُ عزيزٌ حَكِيم وَلِلمُطََّقاتِ مَتَعُم بِالْمَعرُ فِي حًَّا على المُتَّقِيم كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَر إلى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا ثُمَّ اَحْيَاَهُمْ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 إن فِي ذَِكَ لآيَتََّكُمْ إن كُتُم مُؤمِنين فَلََّا فَصلَلَ قالَاوطُ بِالجُنُودِ قَالَ إِ اللهَّهَ مُبَتَلكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِنّ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 غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العلي الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب فآت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يَحْيِيَهَا ذِى اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي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 واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة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 ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوهُ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ الذين ينفقون مالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء من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 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ايا ود احدكم ان تكون له جنة من وَأَعْنَابٍ واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَ وَاِطْعَمُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يشاء وَماَا تُمْ فِقُ مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَماَا تُمْ فِقُونَ إلَّ بَتِ غَ أَوجهِ الل وَمَا تُمْ فِقُ مِن خَيرِ وَفَائِلَكُمْ وَأَن تُمْ ل للِْفُقَر إَّينَ أُحصِوا فيِي سَبيل لللهِ لا يستطيعونَ ضَربًا في الأرض لا يستَطيعونَ ضَربًا في الأرض يَحسَبُهُمجاهِلُ أَغْني أَمِنَ التَّعّ فِي تَعرففهُم بسمهُ.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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا